ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 110. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء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 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 110. ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَ لَا أَدْبَارِهِ مُنْفُورٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٌ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ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 أفأمنتم أي يخسف بكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 وَإِن كَذُّوْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اكْتَتَرَّكَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَلَنْحَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ يَوْمَ وَبُكْمَ وَصُمْمَ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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى فسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم, إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا على لِّتَتَّقَىٰ ۖ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوَلَا تُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 124. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد 125. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الآراءك نعم الثواب وحسن مرتفقا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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بِيْلِهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَرَبَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَغْدَى أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْرَبٌ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 فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا اجبت ختم القران بلوز بوين بديه ما